إنما نسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما يحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحل ما حرم الله زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ اثْرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالتمْ إِلَى الْأَرْضِ أرضيت بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تنفر يعذبكم عذابا أليم. تَبْدِيلُ قَوْمًا غيركم ولا تَظْلِمُوا شَيْئًا والله على كل شيء قدير إلا إِلَّا صره فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانية إثنين إذ هما في الغال إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فإنزل الله سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا سُفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ